بسم الله الرحمن الرحیم بناوی خدای بخشن دی مهربان حامیم چن پیتگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوار دا پیتا نیوی کوی پیتکانی زمان عربین با سلماندنی اعجازو مز نیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کز دانی با پیتانا کتب چی آوا بیویند دابنت. براد دیک، حتی اگر همو گروی آدمیزاد و جن کوب ببنا و با اومو بستا، بگمان ناتوانن. هر وحاد چندها نهینی تری شیطه زانکان لهنده چی دوان، هنده چی شنو تویانه، هر خدا خوی زانایا، بنهینی او بیتانه. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم ام قرآنن للاین خدای بالا دستو دانا و دا بزیوه. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عن انذروا معرضون <تصفيق>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 إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثرة من علم إن كنتم صادقين. أي محمد هوا بدني ايا سرنستان داول دا كلجاتي كل خدا ديان خدادة عن باريس نوب هانا وها واريان بودبن آخر لزويدا آخره وانتشتيت شان لزوي دابدي به ياخذ أوانا لهالصورانية أسمانك أن ده هي تهاو بشي وهاو كار يتشان هي، أجر ذلكن بله، دكوات كتب يشي أسمانيم نشان بدن ك pages القرآن بوتان هات يا ديار ديجي زانستيل لو روا ك 20 دقيقة، أجر ومن أضل من ما يدعو من دون الله ما الله يستجيب له إلى يوم القيامة وهم. وهم عن دعائهم غافلون دعا روجي لكاتك دا أوان الدعاء بارانوي أوان بأجا وغافل نو هستي بيناكن. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء أو كانوا بعبادتهم كافرين. كاتيا تشيش كا خلتشيكو ذكرنا وبوله برسينوا بتو بارسترا وكان دبن الدشمن بو أو كسانا كل الدنيا ده ديان وهذا الشيء بالرواية بناكاً بل كو بدرويان دخنوا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين لكذا آيات كان ورنكاني إيمة بسريان داب خندرتوا أوليك بباوربون بوحقوا الرأس تيكبوين دي ديد دلين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 اگر خم هلم بست بيت، او دل نيابن خدا تولم ندسينتو سزام داد، او كاته ايوه به هيد شوه اگناتوانن لخش موقيني خدا رزگارم بكن، جاهر خدا دزان زانه درباره ام قرآنه ايوه چدرو بختان ایک حل دبسنو تيدار روده چند، لبر خدام بسه کشایت بيت لنوان منو ايوه دا. براستيوزاتا لابردو بسوز مهربانا بو اواني پشمان دبنا واللبيرو بوصنا چوتکانيانو ريق ايمان دقرنبر قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين أي پیغمبر پیان بله که من یک کمپیوتر و تازه پیدا بودیم، ناشجانم چیم بسردید، تیج بسرب ای ودید، چون زان نیم و لنهنیو شر و کان من تنهاش ونی او وحی و نجای دکوم کپم من تنها بیدار کروی چی قل ارأیتم این كان من عید الله وكفرتم کفرت به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين رواه في <تصفيق> انبل هوالم بدنه باشا اي اوتشونا الله لا ين خدا وبيته أو كات لجعلوداك الشيات يجلن ويإسرائيل الشيات داوا كات ثوراتو القرآن ليكسر تاووهاتون أو باورهنا بمحمدو قرآن كشيء وقتن بزلو الجورزاني وباورتن هنا بجمال خدا هداية الرئم ويدستي استمكارا ناكات. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقنا إليه وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْقٌ قَدِيمٌ اواني كابي باورن درباري اواني ايمانو هنا ودلين اگر باورهنان بقرآنو بمحمد شاك بوايا اوانا بيش ايمان دا كوتن جاتون كخويا عن هداية ورينمو يقرآن افساني كونا قبله كتاب موسى إمام ورحمة وهذا كتاب مصدق لسان النعري اللي يُذِر الذين ظلموا وبشرا للمحسين خو پيش أم قرآنات تورات موسى روانكرا وتأ پيش ورحمة بدل كاتي خویدا ام قرانش بي اميكا سلمنري بيامو كتبكاني بيج خويتيو ريكل قاليانداو بزماني تشعربي باراوي الروان هاتوا بووي اواني استميان كردوب بيداريان بكاتوا مجد بخشيشه بتشاكا كاران ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون برستي اوانيك دلين پروردگارمان الله يو پاشان پابندي او امانت دبنو راست او روان بي رويده كنو لسري بردوامن او نهي جوره ترسو بي ميچان لسرنيو دل تنگ نابن اولائك اصحاب الجنه خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وانبهشت ني وجاني النمريت يا دد بنسر لفا داشتي او كارو كردواندا ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا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 وا اصلح لي في دنياي إني تبت اليك و من المسلمين اما فرمان من با ادمي زاد داوا كشاكا كارو تشاغ رفتار بيد لقال دايكو باو تشيدا دايشي با ازار و خلي گرتوو بدن ايشو ازار و بويتي سك پرفونو لشي بريناوي سيدانا مانجي خا ياندوا من الزوج انسان الذي هو إنسان يبحث عنده 20 سنة tonnesي كلصالي أو Android إбо أن اتجف البؤود في شروع وهنفسه لا ت ؟ كان يحجب 여�عم 큰 Practice إنه شكرًا تجاريا مع أن يحطة المؤ hardships الذي يُمتلك عنهم الذي يجب القيامة لن fifty mechanisms يجب عليborgًا بيننا وبعدًا من أن يس Señor داوکاریشم تاکبر ونید لناو نوکانم دا لبرقازاندی خوم تاکه هرکس بشی دل کباو چی تیاده من جرایم تو و بولای تو تا لجنها من ل Muslimsانی جرایلو فرمان بردارم. أولئک الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون <تصفيق>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 فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. بلام أويكا بزار لدايكو باوشي باورداري وبي عندلات. أخي أوفل دست ايا عيا إيوه حرشم لذاكن. إيوتشون برواتان بواه من دوي مردن لجور در بهندريمو زندوب بموا لكأتك دا أوها مخلكش صالة هاي وصد هاي دمرنو. بيج من مردون. كوان. لشوين. بويشي شان نجار رايوا. دايکوباو که کج زور با پروشوا دعاؤ نزاد کنو ل خدا د پارنوا کره ها وار داد ل دست تو ایمانو با وربهنا بگمان بلني خدا حق و راسته کتي مشجيبو تو پرديهنو و بسرتو دليدا به هیچ بیکر نویک دلیت اما قصه چیکنه و داستانی پيش و کانا ولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والأنس إنهم كانوا خاسرين اورك سنه اوانن كبرياري خديان نسر خوين كرد وبمالو تسبا ولا سريان اوري لقلش اندها گرو دستو ملتاني تري الرابر دوي بهاوري بيش لهردو بري جنو ادمي زاد براستي اوانا هرهميان خساره مندو ضرر مند بون ولكل درجهات من ما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يهلمون هر دسته یک هر کس یک لا ایمانداران یا لب به روا کان بلو پای برز یا نزمیان هیا بجوری کرد و کان یان کا انجام یانداوا اما شبو اوه خدای پروردگار بجوری کرد و کان یان بتواوی پاداشت یان بداتوا به اوهی جور استمی چان لبکریت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 روجک داد آوانی که به برروابون برای دو ضخ دبرانو نشانیان داد ریتو پیان داد وترید هر چی خوشی شد یک تن دا انجام تن دا با آرزی خوتن را هم برد که آب امر رو یتر نور آواه کس و رسواهی بدريانوا بهای آواهی که لود برزی تن دا کرلا زویدا بنا حقو بهای درچون تن لسن نورو فرمانی خدا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 اي پیغمبر، يدي براكي قوم عاد هود پیغمبر بكا كا تي قومكي بيدار کرنوا لدولو ما مباست ناوچه حضرموتا بيگو من بيدار خروي زور لپش او دو اي اویش تيه پر يان کرد هر همو يان او يان بخلش راگاندو كا خدا کسی تر نپرستن براستي من دترسم سزایشي زور گورو بس نورتان لر روشيشي سامناك دابو پیش بيت قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. خدا او خدا كان من او من. قال إنما العلم عند الله. وا ابلغكم ما ارسلت به ولكنني اراكم قوم تجهلون هودوتي <تصفيق> رودانيا وسزايا نو زاني نيكات كي براسي تناهر لاي خدا اخوتي من همنا سراك اوي من بوي روانكرا ومبيتان رابغانم بلان بدا خوا ايوا بقومه هوزيشي النزال النفام دبينم فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ جَكَاتِيك <تصفيق> بِنِي بل كو او او كارسات يبلتالا بيش بيد الرشبايا تش تند كززايا تش بازار وبايش بييا تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجز القوم المجرمين او الرشبايا همشتك وهمشره كاولدكاد بفرماني پروردگاري <متحدث> ما ما تاو تاو ولقد مكناهم على سزايانا في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما أغن عنهم سمعهم ولا أدصارهم ولا أفئدهم من شيء إذ كانوا يجحدون بأيات الله وَحَاقَ بهم ما كانوا, وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون براسی اماده صلاتو تواناییشی وامان بخشي به قومی عاد که بقیه وامان نبخشی و آلوها هوکاری بیستنو بینین و لگدانه وشمان پیدا بون مخابن هوکار کانی بیستنو بینین و لگدانه و سودی پی نجایندن اما جلبرو بو چون که ببلگونی شان کانی خدا به وربونو بونو بر پرچیان او سزاایی کجالتیان پیده هات دعوین جیریان بو لی درباز باز نبون ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. <تصفيق> بو اوي بقرنا وبولاي ايمانو روب كنا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهه بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون جاؤو بتا نيكب بكوتنايا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ ا سواريانما الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ دروكيالو فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا ككوايا صرفنا اليك فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْدِرِينَ دي وش تا بگرن سا جو بقرنو بن قرآن كان كر كرن كر بو روي كر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 جمل لکتبک بود که دواي موسانير دروا سلمناري پيام مكتبه کاني پيش خويت او راي که لگلي اند او رن ميوه دايد داد يا قومنا أجيب داعي الله و به يافر لكم من دونو بكم من عذاب آليم. اي خزمينا بچون بدمن با انگوازی خداو او ایمانو با وری پی بهینن، او کاتل لجنها کانتان خوژد بتو لس زای به لا یجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه اولیاء. أولئك في ضلال مبين جا اوي پيشوازي لبنك خوازي خدا ناكات او وونه بيد له صلاتي خدا لم سر زوي ده در باز به خدا دست او سان بكاد كسي جناتوانه جقال له خدا رزقاري بكاتو بشتيواني لي بكاد ا اولا لكم را يسر لشواو يا تشزور اش كرادن اولا يروا ان الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم بقادر بقادر على أن يحيي الموتى بلا إنه على كل شيء قدير هل أنه سرن جنة براستي او خدايي كأسمان كانوا زويد دروس کرد و لا دروس کرد نشاندا هجمان دونبوا تواناين مردو كان زندوب كاتوا بله بقمان أوزاتا مشتك داد صلاتي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 همو بایک دنگ دلیان. بله. سوئن با پروردگارمان راست و حقه. بلامع سوئن خوار نودان پیدانه تازه بیسوده. بایک خدا دفتر میاد. مدام وای سزا و آشکنجه این ناو آگر بتجن لاست رنجامی بیبر وایو کافر بونتانده. فصبر کما صبر آل العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلوا فهل يهلك إلا القوم الفاسقون كوابو ايبي غمبردان بخدا بغرو خورا قربا اروكوبي غمبراني خاون ويستي بهيز خورا قربون بلشان لي وهو روزيكا بلينيان دراوتي هر کاتيك پیشهاد وادزانن تنها ساعت وقتي چيان لروزيك دا پیشوا اما بلينو پيامو راگياندنه چي تواوا جاوكاتا مگر تنها تاوان بارو گناهکاران نین کتیادا